كما في قوله سبحانه وَإِنْ أَحَدٌ من الْمُشْرِكِينَ وَإِنْ أَحَدٌ من الْمُشْرِكِينَ استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله وكقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط ولكن القول الوسط وهو الصحيح والراجح في هذه المسألة أنه لا يوصف بالأحدية إثباتاً مع الإضافة إلا الله وحده أما على سبيل التنكير فيجوز ولا بأس مثل أن تقول جاء أحد أحد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 ففرق بين كلمة أحد وواحد قل هو الله أحد حقيقة ثابتة لا مريت فيها ولا شك فيها وقال العسكري رحمه الله تعالى إن كلمة أحد تعني التفضيل وأصلها أوحد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 فالعرب كانت تسمي بعض الناس بالصمت فالإنسان إذا صار سيدا وقد كملت سيادته في قومه يسمى بالصمت ومنه قول الشاعر لقد بكر الناعي بخير بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمت قال ابن الأنباري رحمه الله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 وإكرمه والشعبي وغيرهم من المفسرين فالصمد لها معنيان هو السيد الذي انتهى سؤدده وصمدت له الخلائق وقصدته في طلب حوائجها المعنى الثاني أي الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يسرب وبعد ذكر هذه الأقوال كلها قال ابن كثير رحمه الله وكل ما قيل فهو حق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 إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا بالله عليكم إيتون بمثل هذا القرآن إيتون بمثل هذا الكلام إيتون بمثل هذه الصياغة البليغة إن البلغاء والحكماء والفصحاء والخطباء والعلماء لو اجتمعوا كلهم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 أما النصارى فقال جل وعلا في حقهم بعد أن كفرهم قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وما من إله إلا إله واحد لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح وقال المسيح لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يابني اسرائيل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 ويضع الجزية لا يقبل شيئا إلا الإسلام عليه الصلاة والسلام ولا ينتسب إلى أي ملة إلا إلى إلا ملة الإسلام لأنه مسلم وجاء بالإسلام ولا يصلي إلا في المسجد النبوي بل يذهب حاجا فيحج ثم يعود إلى المدينة فيموت بها ويدفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وقبره موجود ومحفور وقد أعد له عليه الصلاة والسلام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 بأنهم إذا تابوا تاب الله عليه ولذلك قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه قالها بعد ماذا بعدما ذكر عقيدته أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم وهذه للحث والحظ والتحضير يدعوهم للتوبة أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم فلو تابوا تاب الله عليهم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 هذا ذكر لهذا الخاص الذي شميله العام من أجل زيادة البيان والإيضاح ومن الجوانب البلاغية لهذه الصورة السجع المرصع قل هو الله أحد الله الصمد انظروا لسجعها وإيقاعها وهذا لا يكون إلا في القرآن كذلك شرح الطرفين الله الصمد وكل الكلمتين جاءت بالتعرفة بالمعرفة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 على طول صح؟ هذا دليل أنه من عند الله وهذا دليل واحد يعني من جملة الكثير من الأدلة العقلية الفائدة الثانية أن الله تعالى يدافع عن نفسه يدافع عن نفسه بهذا الكتاب العزيز حينما سأل المشركون نزلت هذه الصورة يتبين ذلك من سبب نزولها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 أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة قالوا ثلث القرآن يا رسول الله في ليلة من يعني كم من جزء ها؟ كم من جزء عشرون لا الجزء حزبة عشرة أجزاء طيب عشرون حزبا عشرة أجزاء من يقرأ ثلث القرآن في ليلة